والقلب يغمره الأنيم قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد سفيان بن سعيد الثوري إمام الحفاظ وسيد المسلمين في زمانه بل هو أمير المؤمنين في الحديث قال أبو المثنى سمعتهم بمر وهم يقولون قد جاء, سفيان قد جاء سفيان قال فخرجت لأنظر من سفيان هذا قال فإذا غلام قد بقل وجهه غلام لم يخرج له وجه بعد لم تخرج له لحيا يعني غلام صغير ومع ذلك له صيت كبير وله يعني قدم راسخة في هذا العلم علم الحديث والسنة وقال ابن مهدي رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري فقال وآتيناه الحكم صبيا يتمثل له بقول الله عز وجل وقال الفضيل بن عياض كان سفيان والله أعلم من أبي حنيفة ومعلوم أنهما كان في عصر واحد وكان من كبار العلماء كلاهما رضي الله عنهما ورحمهما، بل قال شعيب بن حرب شعيب بن حرب أحد الحفاظ أحد الحفاظ الكبار وأحد أهل العقل من العلماء رجل عاقل قريب، قال إني لا أحسب أنه يجاء غدا بسفيان حجة, حجة من الله على خلقه يقول لهم لم تدرك نبيكم قد رأيتم سفيان كان يقول لهم هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورأى سفيان الثوري فقد كان سفيان ينقل إليه علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والكلام في سفيان وفي قدره طويل جدا ويحتاج المتكلم في هذا الصدد إلى حلقات كثيرة لكن السوفيان مع هذا القدر الكبير ابتلي على ما هي عادة الله في خلقه فأشد الناس بلاء الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على حسب, على حسب دينه فإن كان في دينه قوة بولغ له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذلك خفف له على قدر رفعة سفيان رحمه الله تعالى وعلو كعبه في العلم والورع وكان سفيان إماما ورعا عالما زاهدا رأس في الورع ورأس في الزهد ورأس في علم الكتاب والسنة كان إماما بكل المقاييس ولم يرى من رآه مثله كما قالها غير واحد من الكبار ويكفيه فخرا تلامذته الذين هم في الواقع أئمة ونجوم من نجوم السماء عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وهذا النمط من كبار أهل العلم في زمانهم ورؤساء المحدثين في أوقاتهم فسفيان بن سعيد ابتلي وكان بلاء سفيان بن سعيد الذي نغص عليه حياته هو بلاء النعمة بلاء النعم سفيان كان فقيرا جدا رحمه الله تعالى لكنه لم يبالي بهذا لم يبالي بالمال ولم يكن هذا يزعجه، ولم يكن هذا ينغص عليه حياته أبدا لأنه مستعد لذلك البلاء عارف يعني ماذا، ويستطيع الخروج منه وهو قوي عليه إن شاء الله لكن سفيان ابتلي بلاء النعمة طلب سفيان للقضاء طلب سفيان ليصير قاضي قضاة المسلمين أكبر رجل يرجع إليه ويصير صديقا للسلطان يرجع إليه أمير المؤمنين في كل أمر مستشاره الشرعي مستشار الخليفة الشرعي وهو حري بهذا رحمه الله تعالى ولكنه أبا أبا خوف الفتنة وكان يقول رحمه الله لو أن رجلا من أعدائي قال لي كيف أصبحت للان نقلبي له فكيف بمن يملأ طعامهم بطني بقول له وانا واحد بكرههم كره العمى وقابلني كده في الشارع وتلطف به وقال لي عملي إزايك أحوالك قال أنا هلين لي هأنسى يقولك بدأ يحبني ويبدأ يعني يتكسف منه ويأسرني بي بإحسانه ودرجة زعاله وهتكسف منه يعني فكيف بالسلاطين يقصد كيف بمن يكون بطن ممتلئا من طعامهم لما أروح مع سلطانه يقعد يكرمني ويعطيني فتكسف أتكلم أطعم الفم تستحي العين كما يقول العام فكان هذا مكمن الخطر عند سفيان ولهذا طلبه أبو جعفر المنصور لتولي القضاء فهرب من أبي جعفر هرب من أبي جعفر والقصة ذكرها ابن الجوزي وذكرها غيره ولما دخل لما جاء لما تولى أبو جعفر بعث إلى سفيان بن سعيد الثوري وإلى أبي حنيفة وإلى مسعر بن كدام وإلى شريك بن عبد الله وهم في الطريق قال أبو حنيفة دعوني أتفرس أقولكوا كذا إلا يحصل يعني أحاول إيه أتوقع لكلها يحصل أما أنا فأهرب ويضيق علي وأحبس وأما سفيان فيهرب حيتوارى وذنب العمر هربان وأما مسعر فيتحامق حي حي يعمل فيها مجنون وأما شريك فيقع ده له يسقط في الامتحان فدخلوا على أبي جعفر فأما سفيان قبل أن يدخل سفيان كما بعض الروايات تقول دخل وقال له هروح أجيب حاجة وهرب ما شافوهش تاني خالص حتى مات وبعضها يقول أنه هو ولد في الطريق سفينة على شاطئ البحر على النهر يعني فقال لأصحابها احملوني معكم فإن, فإن لم تحملوني فإني سأذبح قال لهم الحقوني إنما كنتش تاخدوني معاكها الدبح وتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين فقال لو أنا ما خدتنيش معاكم هأذبح فاخدوا معاه وهرب وذهب رحمه الله تعالى إلى مكة وأما أبو حنيفة فجرى له أمر سنذكره في بعض حلقات هذا البرنامج وأما مسعر ابن كدام فتجاناً وأما شريك فهو الذي تولى القضاء كما تقول القصة وسنتعرض لتفصيلها في مواضيع أخرى هرب سفيان بن سعيد إلى مكة وجاء أبو جعفر إلى مكة على أثر سفيان بن سعيد وقبل أن يدخل مكة بعث الخشابين بعث النجارين وقال انصبوا الخشبة وإن ومن عثر على سفيان فليصلب وامرهم بصلبه يعني قال إن رأيتم سفيان الثوري فصلبوه فجاء النجارون ونصبوا الخشب ونودي عليه نادى على الناس من يأتي بسفيان بن سعيد الثوري فله كذا وكذا ألفاً له جائزه عظيمة مطلوب الأرض عليه يعني فنادى المنادي على سفيان ورأسه في حجر الفضيل بن عياب وردله في حجر سفيان بن عيينة رحم الله الجميع فقيل له يا أبا عبد الله اتق الله لا تشمت بنا الأعداء قوم سلم نفسك لأبي جعفر وتولى القضاء وريحنا من القصة ديت انت يا عم مشاكل ليه ايه مشكلتك يعني القضاء هو الراجل عايز يسجنك ده الراجل عايز يمسيكك شيخ المشايخ دي الناس بتقاتل عليه الناس بتقاتل على هذا المناصب ويبيعون دينهم من أجل هذا المناصب. والراجل عايزك بنفسه بعيد لك وبيبحث عنك وبيجري وراك وانت مزعل لك انت مش عايز تسمع كلامه في حاجة زي كده فاتق الله ولا تشمت من الأعداء فتقدم سفيان إلى الأستار الأستار الكعبة ثم أخذها وقال برئت منه إن دخلها برئت منه إن دخلها إن دخل مكة فجاء الناعي ينعى أبا جعفر المنصور ولم يدخل أبو جعفر المنصور مكة فأخبر بذلك سفيان فسكت ولم يقل شيئا لما خلاص قارب الأمر يعني هو هربان من أبو جعفر المنصور ومش عارف يوصل له فخلاص أبو جعفر جاءه هيمسكه في مكة وهي حيتباحه جاء بالخشبة اللي هي العشان يعني يصلبه عليها يقتله وعلقه على الخشبة يمثل به فلما أوشك أن يمسك به لجأ سفيان إلى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأقسم على الله وأبر الله قسما. قال برئت منه إن دخلها فما دخلها أبو جعفر مات أبو جعفر قبل أن يصل إلى مكة وهذه كرامة ثابتة لسفيان الثوري رحمه الله تعالى وهكذا شأن الله عز وجل مع أوليائه لا يسلمهم ولا يعبأ بمن خالفهم من أبو جعفر هذا أمام سفيان الثوري وإن كان أمير المؤمنين لكن هذا سفيان ولي رب العالمين ولهذا كان الله له فمات أبو جعفر المنصور ولم يرى سفيان الثوري وهذا جرى مثله مع أحمد بن حنبل مع المأمون لما أوشك المأمون أن يقتل أحمد ووجه بأحمد ومن معه ومحمد بن نوح إليه وأوشك أن يلتقي وكان قد أقسم المأمون أن يقتل أحمد فقال أحمد قبل أن يصله بليلة قال يا رب ما بلغ من صبرك على جرأة هذا الفاجر علينا أو كما قال فمات المأمون من ليلته ولم يره أحمد قال اللهم لا ترينا وجهه من شفش وشتاني خالص فمات المأمون من ليلته في الصباح نادى عليه المنادي فرجع أحمد إلى بغداد ولم يرى المأمون قط فالله تعالى يعني يبر أولياءه ورب أشعث أغبر ضيط مرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره وهذا صنعه سفيان الثوري لأنه ما منعه من تولي القضاء إلا خوف الفتنة على نفسه حتى إن عبد الصمد عبد الصمد قال أو عم أبي جعفر المنصور ساعة إذ وكان والي أبي جعفر على مكة وكان سفيان مريضا في هذه الفترة فدخل عبد الصمد وأراد أن يعود سفيان الثوري فلما دخل عليه الدار وهو والي مكة حول سفيان وجهه ولم يرد السلام فقال ذلك الرجل الوالي عبد الصمد قال لعل أبا عبد الله نائم لعله كنايم ولا حاجة مشخصت باله يا سيف يكلم مع بعض من معه فقال نعم أصلح الله الأمير هو نائم فحول سفيان وجهه وقال لا تكذب لست بنائم فقال عبد الصمد له ألك حاجة؟ شا عايز أي حاجة منا؟ يا أبا عبد الله؟ فقال نعم لي إليك ثلاث حاجات مش حاجة واحدة ثلاث حاجات. قال ما هي؟ أؤمر؟ قال لا تعود إلي ثانية. ما هنا شهتان؟ أول حاجة الثانية لا تشهد جنازتي والثالثة لا تترحم علي بعد موتي. ما لكش خالص؟ فقام عبد الصمد محرجاً فخرج وهو يقول والله لو وددت أني خرجت برأسه في يدي أنا سبك هذا الرجل غضب عليه ويعني ساءه هذا الرد وكان هذا من سفيان يعني ليس خروجا على الحكام ولم يكن يرى هذا سفيان مع شدته في هذه المواقف لكنه لم يرى الخروج على الحاكم أبدا ولا يفهم أحد هذا من كلام هؤلاء لما نحكي هذه القصص ونبين خوفهم التام من المناصب لم يكن هذا لأنهم خلعوا يدا من بيع ولا لأنهم كانوا يرون جواز الخروج على الحكام لم يكن هذا من, س... من... من شيء من السلف ولا من رأي أهل العلم ولا أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة لا ينزعون يدم من طاع ولا يخرجون على أئمتهم وإنجارهم هذا أمر مسلم به وسفيان فعل ذلك خوفا على نفسه اجتهد ورجع عن هذا في آخر حياته كما سنذكر ذلك لكن في حلقة قادمة لأنه قد ضاق الوقت عن بيان تفاصيل هذا الأمر أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبله والعيون مترقّات والقلب